صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد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 قل هو الله أحد إلا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد